السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فبعد أن انتهينا من بيان علامات الأسماء ثم علامات الأفعال ثم بيان العلامة السلبية للحرف ننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات النحو وهو الإعراب والبناء قال ابن آج الروم عليه رحمة الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا الاعراب في اللغه الكلم مذكر كلم مذكر ها يعني قصد المعنى يصح هذا وصح ذا الاعراب لغه مصدر للفعل اعرب ومضارعه يعرب بضم الياء لان ماضيه لأن ماضيه رباعي اعرب افعل يقال في اللغه اعرب اي ابان واظهر اعرب فلان عما في نفسه ابان واظهر ما في نفسه فالإعراب لغة هو الإبانة والإظهار واصطلاحا عند النحاة الإعراب هو كما يقول ابن الروم تغيير أواخر الكلم والمقصود بذلك تغير حركات الحرف الأخير ليس المقصود تغير الحرف الأخير من الكلمة من حرف إلى حرف آخر من باء إلى دال أو من زاي إلى سين لا المقصود تغير حركة الحرف الأخير فالإعراب هو تغير حركة آخر الكلمة تبعا لاختلاف الموقع الاعرابي أو كما عرفه ابن الروم تغيير اواخر الكلم أن تتغير حركة الحرف الأخير من الكلمات والسبب لاختلاف العوامل الداخلة عليه فهناك عوامل تعمل الرفع وعوامل تعمل النصب وعوامل تعمل الجر فإذا تغير العامل تغيرت حركة الحرف الأخير من الكلمة ولنأخذ على ذلك أمثلة تبين هذا الامر الله ولي الذين آمنوا والله يدعو إلى دار السلام كلمة الله اسم لوجود الألف واللم في أوله ولأنه يصح يصح ان ينادى يا الله ولانه ياتي مخفوضا ويسبق بحرف خفض وهكذا في الايتين لفظ الجلاله مبتدا الله ولي الذين امنوا مبتدا والمبتدا مرفوع لذلك وجدنا على الحرف الاخير من الكلمه وهو الهاء وجدنا الضمه الله الله ولي الذين امنوا والله يدعو الى دار السلام الله مبتدا لو جئنا بعامل يعمل النصر لن نقول الله وإنما سنقول الله مثاله من القرآن إن الله كان سميعا بصيرا إن الله لن ينال الله لحومها إنما يخشى الله من عباده العلماء فهنا في هذه الايات لفظ الجلاله الله في موقع النصب لانه سبق بان وان تنصب المبتدا وترفع الخبر كما سياتي او لانه في موقع المفعول المفعول به والمفعول به منصوب لن ينال الله لحومها اي لن تنال لحوم البدن المذبوحه الله مفعول به انما يخشى العلماء الله هذا معنى الجمله معنى الايه فكما ترى في الايتين الاوليين جاءت كلمه الله مرفوعه في الايات الثلاث التاليه جاءت منصوبه لان العامل تغير من عامل رفع ابتداء الى عامل نصب اسم ان او مفعول به من الله ذي المعارج من الله من الله من حرف جر والله لفظ الجلاله مجرور مخفوض بعد من فلما جاء عامل يعمل الجر انتقلنا من النصب إلى الجر من الفتح إلى الكسر فهذا هو الاعراب هذا هو الاعراب تغير حركة الحرف الأخير من الكلم تغير الحركة ومقصود كلام ابن اجروم تغيير أواخر الكلم أي تغيير الحركة ولا يعقل أن نغير الحرف الأخير إلى حرف آخر وإلا تغير المعنى وإلا تغير المعنى هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه مثلا ال فعل من الأفعال مثل يكلف هذا فعل مضارع تقول الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها أو تقول فوق وسعها أو فوق قدرتها او طاقتها لا يكلفه تقول الله يكلف الانسان وسعه يكلف الله الانسان وسعه يكلف فعل مضارع لم يسبقه شيء لذلك جاء مرفوعة يكلف الله الإنسان وسعة لم يسبق بشيء فلا شيء نصبه ولا شيء جزمه فلذلك هو مرفوع لو قلت لم يكلف ربنا الإنسان إلا وسعة لم يكلف لم هذه تجزم من أدوات جزم المضارع لذلك تغيرت حركة الحرف الأخير من كلمة يكلف من الرفع إلى الجزم من الضمة إلى السكون يكلف الله لم يكلف وإذا جئت باداه نص. فستقول لن يكلف الله نفسا الا ما اتاه لن يكلف لان لن حرف ينصب المضارع فلما تقول يكلف بالضم يكلف بالفتح يكلف بالجزم بالسكون فهذا هو تغير اواخر الكلم هذا وتغير حركة الحرف الأخير من الكلمة تبعا لتغير العامل عامل يقتضي الرفع عامل يقتضي النصب أو عامل يقتضي الجر أو الجزب كما سبق معنا يقول بعد ذلك لفظا أو تقديرا يعني هذا التغير الحادث قد يكون ملفوظا ظاهرا في الكلام واضحا بينا وقد يكون تقدير مفهومه مقدر فكما في الامثله السابقه كلمه الله او الفعل يكلف وجدنا الضمه ظاهره وجدنا الفتحة الظاهرة الكسرة أو السكون وجدنا هذا امرا واضحا الله ضم ظاهرة الله فتحة ظاهرة الله كسرة ظاهرة يكلف يكلف يكلف هذا التغير تغير ظاهر قد يكون التغير هذا مقدر لا يظهر على الكلمة فمثلا كلمة الفتى الفتى تقول حضر الفتى وأدبت الفتى وسلمت على الفتى حضر الفتى الفتى فاعل حضر فعل والفتى فاعل الفعل حضر أين ضمته لا تظهر على الألف فهنا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة تقول أدبت الفتى أو إن الفتى مؤدب إن الفتى الفتى اسمه إن منصوب ولكن آخر كلمة الفتى ألف نعم والالف لا تظهر عليها حركة الالف لا تظهر عليها حركة لا تستطيع أن تضم الالف أو أن تفتحها أو أن تجرها لا يمكن فهنا إعراب تقديري للتعذر إن الفتى الفتى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة بخلاف إن الله الله اسم إن منصوب لفظ الجلاله منصوب وعلامه نصب الفتحة الظاهرة إن الفتى أدبت الفتى الفتى مفعول به منصوب بفتحة مقدره نظرت إلى الفتى المؤدب أعطيت الجائزة للفتى المؤدب سلمت على الفتى. هنا الفتى مجرور بعد حرف الجر إلى أو اللام، وعلامة جره الكسر، ولكن هي أيضا مقدر. فهنا إعراب تقدري فقد يكون التغير ظاهرا وقد يكون مقدرا فعل مثل يخشى يخشى العبد المؤمن ربه يخشى هذا فعل مضارع مرفوع أين ضمته مقدر لن يخشى مؤمن إلا الله لن يخشى مؤمن إلا الله يخشى منصوب بعدلا مضارع منصوب بعدلا وعلامة نصبه فتحة المقدره وهكذا فالتغير قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا و قسم النحاة الاعراب التقديري الى ثلاثه انواع او الى اربعه الى اربعه انواع بسبب التعذر اعراب تقديري سببه التعذر واعراب تقديري سببه الثقل وإعراب تقديري للمناسبة وإعراب تقديري للحكاية فهذه أربعة أسباب تجعل الإعراب غير ظاهر تجعله إعرابا تقديريا التعذر وهو مع الألف في الأسماء أو الأفعال المعربة التي آخرها ألف يكون إعرابها تقديريا والسبب التعذ الفتى الهدى المصطفى يخشى ينهى ينأى هكذا هذه الكلمات آخرها ألف وهي معربة فعندما ترفع ترفع بضمة مقدرة للتعذف وعندما تنصب تنصب بفتحة مقدرة للتعذف والأسماء لما تجر تجر بكسرة مقدرة للتعذف والأفعال لما تجزم ستجزم بحذف حرف العلم في السكون مقدرة ليس هناك سكون مقدر ها؟ لم ينته في الوقف تقول لم ينتهي ولد عن لعبه لم ينتهي بالكسر فقط دون إشباع الكسر إليه هذا إعراب تقديري للتعذر إن الفتى أو حضر الفتى أو سلمت على الفتى في الأحوال الثلاث سيكون معربا بحركة مقدره للتعذ يخشى لن يخشى سيكون أيضا معربا بحركة مقدره للتعذ النوع الثاني هو الإعراب التقديري بسبب الثقل ويكون ذلك مع الواو والياء تقول حضر القاضي وسمعت الحكم من القاضي حضر القاضي الاصل فيها حضر القاضي القاضي يو. ولكن استثقل العرب الضمه على الياء فلم يظهروها فقالوا حضر القاضي حضر القاضي فاعل مرفوع علامة رفعي الضمة المقدرة للثقة ليس للتعذر نما الذي قدرها الثقل يعني يمكن أن, أن ينطق بها الإنسان ولكن في ذلك النطق شيء من الثقل بخلاف التعذر لا تستطيع نعم وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل ضمة مقدره يعني ان شئت أن تقول منع من ظهورها الثقل لا بس إن كلت اختصارا ضمة مقدره للثقل لا بس هكذا حضر القاضي أو القاضي عادل القاضي مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة للثقة القاضي عابد طيب وتقول سمعت الحكم من القاضي أصلها من القاضي قاضي فمجرور علامة جره الكسرة المقدره للثقل <تصفيق> نعم <تصفيق> اين اين اللاثقل فين لا ليس هنا ثقل لان هذا منادى منصوب ولكن اضيف الياء المتكلم اضيف الياء المتكلم وحذفت الياء على عاده العرب ياء المتكلم تحذف ماذا مرخم لا المرخم الذي يحذف الحرف الاخير منه يا عائشه افاطم مهلا وهكذا سمعت الحكم من القاضي القاضي مجر بعد منه علامة جره الكسرة المقدرة للثقل مثلا الفعل يدعو يدعو المسلم يدعو إلى الخير يدعو آخر واو والفعل هنا مرفوع فكان الأصل أن تقول يدعو يدعو و تضع ضمة على الواق ولكن فيها ثقل فالعرب قدرتها ولم تنطق بها فقالت المسلم يدعو إلى الخير يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل مثلا المسلم يمشي إلى المسجد أصلها يمشي فيمشي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدره للثقل. فهذا إعراب تقديري بسبب الثقر أما الفتحة على الواو أو الياء فخفيفة فلذلك يظهر الإعراب فتقول يا قومنا أجيب داعي الله داعية نصب بالفتحة الظاهرة نصب بالفتحة الظر لأن الفتحة على الياء خفيف والمقياس ليس أنا أو أنت أو او أحدنا إنما هم أصحاب اللغة هم الذين يقولون هذا ثقيل وهذا ايه وهذا خفيف هم أصحاب اللسان هم الذين يقررون هذا الامر يا قومنا اجيب داعي الله في القراءه المتواتره اجيب دعوه الداعي اذا دعان لاثبات الياء اجيب دعوه الداعي هذا مضاف اليه فلماذا ولماذا لم يقل الداعي للثقه مجرور بمضاف اليه دعوة الداعي الداعم ضف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدره للثقل. يا قومنا أجيب الداعية أجيب داعي الله داعية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الفتحة الظاهرة طيب تقول لن يمشي المسلم في الشر لن يمشي بين الناس بالنميمة يمشي منصب فتحة ظاهرة لأن الفتحة على الواو أو الياء تسوي لن يدعوه إلى الفساد لن يدعو إلى الفساد كما قال تعالى أو أمضي حقوبة أو أمضي حقوبة منصب فتحة ظاهرة إذن النوع الأول من أنواع الإعراب التقديري ما كان بسبب التعذر وهو على الألف، كما قلنا الفتى ويخشى، وقس على ذلك. النوع الثاني ما كان بسبب الثقل وهو على الواو أو الياء، كما في القاضي ويدعو ويمشي. النوع الثالث من أنواع الإعراب التقديري ما كان. من أجل المناسبة وهو في الأسماء خاصة في الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم أي اسم إلى ياء المتكلم تجد آخره مكسورة لان الياء تستلزم كسر ما قبلها فنقول ناسب الياء كسر الحرف الاخير من الاسم تقول كتابي جديد كتاب مبتدا كتابي ولكن لما اضفت الاسم الى ياء المتكلم احتجت الى كسر الباء فقلت كتابي مع انه مبتدا والمبتدا مرفوع فهو مرفوع علامه رفعه ضمه مقدره للمناسبه ان كتابي جديد كتابي اسم ان منصوب علامة نصبه الفتحه المقدره للمناسبه استفدت من كتاب الجديد، من كتابي هي هي لم تتغير، مجرور بعد منه علامة الجر الكسرة المقدرة لان هي في الأصل لما كانت مرفوعة كتابي، لما كانت منصوبة كتابي، لما تأتي مجرورة كتاب، ما سبب تقدير الإعراب؟ لماذا لم تظهر الحركة لمناسبة ياء المتكلم؟ هذا هو النوع الثالث، نعم. الكلام تحصل حاصل يعني هي ليست ظاهرة لأن الكسر اصلا لمناسبة الياء لم تأتي الكسرة علامة على جر الكلم. بدليل لما كانت مرفوعة قلت كتابي الباء مكسورة لما كانت منصوبة قلت ان كتابي إذا الباء هنا لاجل الياء فلما تقول قرأت في كتابي هي اصلا قبل دخول في كانت كتابي الباء تحتها ايه كسره ف يعني تسامحا في هذا ونمشي مع قول النحاح حتى لا نفرق المسألة فنقول مجرور علامة جره الكسره المقدره لأن الكسرة الموجوده هذه أصلا لمناسبة اليا، وليست من أجل الجر نعم النوع الرابع من أنواع الإعراب التقديري ما كان من أجل الحكاية الحكاية يعني أن تحكي كلمة أو جملة أن تحكي كلمة أو جملة فتحكيها كما سمعتها مثلا هناك سورة اسمها سوره المؤمنون فتقول قرأت سوره المؤمنون مع إن المؤمنون جمع مذكر سالم وهذا كما سيأتي يرفع بالواو ويجر بالياء وهي هنا مضاف إليه ولكن حكيت كما جاءت الكلمة في الآية قد أفلح المؤمنون فالصورة اسمها المؤمنون فتقول قرأت صورة المؤمنون وإن المؤمنون صورة طويلة في الجزء الثامن عشر مثلا إن المؤمنون صورة مكية تقصد لفظها فنقول المؤمنون اسم ان منصوب بفتحه مقدره للحكايه استمعت إلى آيات من المؤمنون مجر بعد من علمت الجر الكسر المقدره للحكايه المؤمنون سوره مكيه المؤمنون مبتدا مرفوع على رفعه ضمه مقدره للحكايه وهكذا وهكذا وكان هناك شاعر في الجالية اسمه تأبط شر تأب يعني وضع الشر تحت إبطه أصبح الشر صاحب, صاحب إداء تحت جناحه هو المسيطر على الشر فتقول حضر تأبط شر فابط شرا كلها فعل مرفوع بضم مقدره إن تأبى شرا شاعر جاهلي تأبى شرا تحكيها كما هي تقول اسم إن مرفوع منصب فتح مقدر هذه القصيدة لتأبط شر تأبى شر مجرور علامة جره الكسرة المقدره للحكاية عندنا رجل مثلا اسمه جاد المولى أو جاد الحق جاد الحق تقول جاد الحق شيخ الازهر السابق جاد الحق على بعضها كذا تقول مبتدا رحم الله الشيخ جاد الحق بدل منصب علامه نصبه الفتحه المقدره استمعت الى درس من الشيخ جاد الحق او من جاد الحق مجرور بعد منه علامه الجر الكسره المقدره للحكايه وهكذا تقول مررت بي جاد الحق لاني جاد فعل ماضي والحق فاعل فاخذت تلك الكلمه وحكي تلك الجمله وحكيت كما هي واصبحت اسما لواحد فتحكيها كما هي لا عبد الله هذا اسم وان كان من اسمين فهو في حقيقه الامر كاسم واحد يعني ما حكي واللي يحكى جمله يحكى جمله نعم ان ان اه تقول ان في إن في حرف جر لما تيجي تعرف فيه إن في قل في حرف جر مبني على السكون قبل لما نيجي نقول إن في قصط الظهر يبقى فيه اسم إن منصبه علامة نصبه الفتحة المقدرة للحكايه كما نقول مثلا عند الإعراب قرأت كتابا كتابا وتاتي فتعرب كلمة كتابا تقول كتابا مفعول به كتابا مفعول به كتابا اصلا لما تيجي تعرفها مره ثانيه تقول هي مبتدا ومفعول به خبر ولكن حكيتها كما جاءت في جملة كتابا ها واكب قال ابن اجروم الاعراب هو تغيير اواخر الكلم المقصود بتغيير تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة والإعراض إنما هو في الأسماء وفي الفعل المضارع إنما هو في الأسماء وفي الفعل المضارع أما الفعل الماضي وفعل الأمر فمبنيان دائما لا يعربان والأسماء الأصل فيها أنها معربة ولكن هناك بعض الأسماء مبني فالضمائر كلها مبنية وأسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا هذين وهاتين هذا وهذه ذا ذلك تلك هؤلاء اولئك كل هذا مبني والأسماء الموصولة الذي التي الذين اللائي اللاتي من ما هذا كله مبني فالاسماء الموصوله مبنيه إلا اللذين واللتين و أسماء الاستفهام مبنية ما عدا اسم الاستفهام أي يعني من وما ومتى وأين وكم وكيف هذا كل مبني وأسماء الشرط كذلك والأسماء المركبة التي آخرها تركيبا مزجيا وآخرها ويه مثل سيب ويه خمار ويه أو راه هويه عند النحاه هذا كله يكون مبني على الكسر وبعض الظروف أمس الآن حيث منذ مذ هذا كله مبني والكلمات التي تركب مثل صباح مساء وبين بين هذا أيضا مبني أما بقية الأسماء فكله معرب أي كتاب أنا ما أشرح من كتاب هل أمامي كتاب أنا أمامي ورقة لا أنا قلت أشرح من ما قلت ذا نعم كل الحروف مبنية حروف الجر والعطف والنص والجزب كل الحروف مبنيه الظروف منها المبني ومنها المعرب نعم أقول إن الأسماء تعرب والفعل المضارع يعرب وهناك بعض الأسماء تبنى والفعل الماضي وفعل الأمر يبنيان دائما نعم حيث وامس والان واذ واذا ومنذ ومذ وهكذا لا والمضارع لا يعرب دائما يعرب الا في حالتين هذا سياتي ان شاء الله هذا سياتي الان عرفنا معنى الاعراب لغه والاظهار والابانه واصطلاحا تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة تبعا لتغير الموقع الإعراب هذا تعريف أو إن عرفته كما عرفه ابن الروم هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا يعني إعرابا ظاهرا أو إعرابا مقدرا وعكس الإعراب البناء عكسه البناء والبناء لغة هو وضع الشيء على الشيء على جهة الثبات والدوام وضع الشيء على الشيء على جهة الثبات والدوام واصطلاحا عند النحاة البناء لم يذكره ابن آج الروم لأنه يفهم من تعريف الإعراب فإذا كان الاعراب هو تغيير أواخر الكلم فإن البناء هو ثبوت أواخر الكلم حتى لو اختلف العامل الداخل وعلى ذلك نقول إن البناء عند النحاة هو ثبوت الكلمة على حركة حركة الحرف الأخير على حركة واحدة وإن تغير موقعها الإعرابي ان تلزم الكلمة حركة واحدة على آخرها ومهما تغير موقعها الإعرابي مثلا كلمة هؤلاء لما استقصى النحات هذه الكلمة في كلام العرب وجدوها دائما مكسوره الهمز هؤلاء جاءت مبتدا فاعلا مفعولا اسم ان مجروره دائما هؤلاء لو كان هؤلاء الهه ما وردوها انظر لو كان هؤلاء اسم كان مرفوع ولا ايه لا مبني اه اصول اسم كان مرفوع ولكن هنا قلت لو كان هؤلاء وقال تعالى ان هؤلاء لشرذمه قليلون ان هؤلاء اسم ان ورغم ذلك تجد الهمزه مكسور في موقع الرفع لو كان هؤلاء اصل هنا اسم كان مرفوع في موضع النص اسم ان ايضا وجدنا الكسره تحت الهمزه ان هؤلاء اذهب الى هؤلاء النفر من الملائكه الى هؤلاء هؤلاء مجرور بعد الى هذا الاصل ولكن هذه الكلمة لزمت همزتها الكسر لزم الكسر همزتها مهما تغير موقعها الاعرابي فعلى ذلك كلمة هؤلاء كلمة مبنيه كلمة مبنيه مثال من اسم اسم استفهام وقد تكون موصولة بمعنى الذي تقول حضر من أحبه يعني حضر الذي احب انظر حضر من الننسكنا معناه نفاعف رأيت من أحترم رأيت من هنا وفعول ذهبت إلى من أحترم هنا بعد الى وصل بعد إلى يكون مجرورا ولكن كما ترى لزمت النون حالة واحدة وهي حالة السكون فإذا كلمة من كلمة مبنية كلمة مبنية مثلا على السكون كما كانت كلمة هؤلاء مبنية على الكسر مثلا كلمة الذي أو الذين الذين انظر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون المؤمنون الذين الذين, الذين هنا نعت للمؤمنون والمؤمنون فاعل ولم نقل الذين إنما الذين ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ان الذين لزمت النون الفتحه خلاص تقول حضرت من عند من عند الذين زرتهم من عند من عند الذين هنا مضاف اليه او ذهبت الى الذين احترمهم ف مبني على الفتح الذين مهما تتبعتها تجد دائما هذه الكلمة تجد هذه الكلمة دائما لازمت نونها الفتح لازم الفتح نونها فنقول اسم اسمه مبني على الفتح فهذا هو البناء لزوم الكلمة حالة واحدة حركة واحدة على آخرها مهما تغير الموقع الاعرابي هذا واضح ها نعم الذين مبني على الفتح الذين نعم ومن قال ان النون ليست من اصل كلمه مش المفرد لا النون من اصل الكلمة حتى الذين جمعوها وقالوا اللذون جعل النون ايضا ماشي الواجب اكتب عندك والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بين الأسماء والأفعال والحروف، ثم بين المعرب والمبني منها. هل هناك سؤال؟ تقدر الحركة لاجل الحكاية؟ سريعا الحكاية أن تحكي كلمة أو جملة فتحكيها كما جاءت في سياقها تحكيها كما جاءت في سياقها كما قلت قرأت صورة المؤمنون وتقول المطففين صورة مكي المطففين لمبتدا مرفوع بضم مقدر لان الكلمة حكيتها كذا في جملتها ويل للمطففين واضح هناك أسئلة طيب سبحانك الله